لا تجي منك مواقف تجرح الاحساس انا من غيرك اشكي لا اذا صار الزمن قاسي امانه لا تخليني على همي اعاد اخطاي انا قلبي يعذبني وفكري بس ما انسرح وما لا تخاني لي اذا شكت بي فرقاي انا ما بيجي لي يوم واكون نسيت جاره أمانة, امانه امانه لا تجيء منك مواقف تجرح الاحساس انا منك غيرك اشكي لا اذا صار الزمن قاسي امانه لا تخي يا قلبي عذبني وفكري بس ما انسى رح وما لا تخليني اذا انا اكتب فرقاي انا ما بينجلي يوم واكون الست جارح اما نه لا تجي انا لا تخلي علي على الافعال تخطاي انا جنبي على قلبي وفكري بس ما انسرح وانا لا تخليني اذا نفسك بضناي انا ما في جيني او مكون النفس تي جاره انا لا تجي